اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا وما إلا ليعبدوا إلى واحدا لا إله إلا هو سبحانه عم You're